يا لاهت قلبي كماطر النفذر ش هلا بقى تالرض يا صعد للسماء العالميه مالها ظروف انت الدحى مطاريش هل يا نواحره كلدن طوى